عزيمتنا بأبطال النزال تقلدنا مراقين العوالي عزيمتنا بأبطال النزال تقلدنا مراقين العوالي وتبعثنا اسودا هاجات لها في السبق معهود الخصال عزيمتنا بأبطال النزال تقلدنا مراقين العوالي وتبعثنا اسودا هاجات لها في السبق معهود الخصال اذا الانهار جل اكون صداها سنذو بالمعادير الطوالي يوافون الاماني في ثبات ويحيون المعالي في جلال المعالي في جلال عزيمتنا بابطال النزال تخلدنا مراقنا العوالي وتبعثنا اسودا في السبق معهود الخصال عزيمتنا بابطال النزال تخلد تبعثنا مراقين العوالي وتبعثنا أسودا هائجات لها في السفق معهود الخصال